وَتَغَارُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى الْمَاسْكِرَ وَمَا هُوَ لِسُكَارَا وَمَا هُوَ لِسُكَارَى لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شديد ومن الناس لينجادل بالله بغيره ولا تبع كل شيء طال مريد كتب عليه أنه مت ولا أن له يضل فأنه يضل وانذهله إلى عداد السعيق يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البأس فإنا, فإنا خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علاقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما ثم نريت رجكم قطلا ثم لثب نضو اشهدكم ومنه ثم من يهيوت ومنكم الذي ورد الى اخذ العمر لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى اضطرها منك فإذا أنزلنا عليها الماء فزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل ذرج دهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ يُذِيقُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَذَابَ الْحَرِيقِ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ عَادٍ يَعْتَدُونَ فِي الْأَرْضِ فَمَا كَانَ جَوَابَ رَبِّهِمْ إِلَّا الْعَذَابَ وَأَنَّهُمْ فليعظ فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا كتن ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدات وأن الله ليس بظلام للعبيد وَلِنَنَاسِ مَن يَحْضُرُهُ الله عَلَى حَضْ فَإِنْ أَطَاعَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الَّذِينَ وَإِنْ أطَاعَتْهُ فَتَنُ لِمَنْ قَلَبَ عَرَاهُ وَجِيهَهُ قَدْ رَسَّمَهُ الْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّ وَمَا لَا يَنفَعُ ذٰلِكَ هُوَ الْكُفْرَانُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ مَن ضَرَبُوا لَهُ أَسْمَاءً وَلَا يَمْلِكُونَ نَفعًا وَلَا ضَرًّا لَّبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يَعْلَمُ سِرَّهُ إِلَّا هُوَ وَيَمُنُّ عَلَيْكَ فَضْلَهُ وَيَرْحَمُكَ ۗ وَلَوْ شَاءَ لَذَهَبَ عَنكَ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَأُمِرْنَهُمْ فَإِنْ يَنظُرُوا إِلَّا إِلَى السَّمَاءِ كَمَا يَقْطَعُ فَلْيُنظُرُوا هَلْ يُدْهَ بِهِ مَكِيدَةُهُ مَا يَغِيبُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ سُنَنَ اللَّهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين ومن نفر والمجوس واللاجوس والذين اشركوا ان الله يفتي بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ مَن فِي السَّمَاءِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ والجبال والشجر والدواذ وكثير من الناس وكثير حق عليه ومن يهل الله فما له من الناس وكثير حفظ عليهم العذاب وما يهله فماله من مسرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خطمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يظهر به ما في بطولهم والجنود ولهم مطابع من كل ما رضوا أيقظوا منها الغن، أعيدوا فيها، أعيدوا فيها ودوقوا عذاب الحريق، إلا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات من تجري من تحتها الأنهار حلوا لسيها بالأساور من, من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حليب وهدوا إلى الصيد من القول وهدوا إلى صراط الحميد إِنَّ اللَّدِينَ كَفَوَى وَالْقُزُونَ عَلَى السَّمِينِ اللَّيْلَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّدِينَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّدِينَ جَعَلَ لَهُمْ النَّاسِ وَالْبَادِ ومن يرد فيه بإلحاج بظلم نبقه من عذاب أليم وإذ بوّرنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا ونطهر بيتي للطائفين وقام هيلئ في الله فينا والطاءين والذكا السجود واذ بالف ناس بالحج ياتوا كرجال وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق يَشْهَدُونَ مَا نَقَعَ عَلَيْه وَيَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُومَةٍ عَلَى مَا يَرْزُقُهُم مِّن دَهْلِيلِ الْأَنْعَامِ فَصَلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الَّذِي يَقُومُ تَفَسُّهُ وَالَّذِينَ نُجُرُهُمْ وَالَّذِينَ يَقُومُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يَعْمَلْ عَملاً صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ أَنْعَامُ الرِّيَاضِ لَا يُطَّعَ عَلَيْكُمْ فَجَعَلْنَا بُعْدَ جِنَانَ الْأَوْتَاهِ وَجَنَّتَهُ قُرًى ظُلُمَاتٌ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَطَّ مِنَ السَّمَاءِ فكأنما خر من السماء فتخطته الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك عليهم عظم شائر الله فإنها من تطوى القلوب لا فيها منافع إلا أجل مسمى ثم ما إلها إلا الزيت العزيز ولكل أم من جعل لها سكلي أزكوت الله على ليذكر اسم الله على ما رزقهم من ذهيمة الألعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيمين الصلاة ومن ينفق ماله رغبا ورتقا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجدت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك تَصْغُرُ لَنَا لَكُنَّا أَن لَكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ لَنَا مَرْأَهُ لُحُورُهَا وَلَا لِمَنْ هَوَى وَلَا مِن وَلَكِنَّنَا نَسْقَى مِنْكُمْ كذلك تخبرهم لكم لتبروا الله على ما هداهم وبشري الموحدين إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُلَّ خَرَّارًا كَفُورٌ أَوْدِنَ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ بُلِّمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا, إلا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهِ لَكَانَ عَذَابُهُمْ وَبِغَضَبٍ لَّهُمُ لهدمت صوامع وبيع وطلوات ومساجد مذكر فيها في الله كثيرا ولينفرن الله من ينفره إن الله لقويل عزيز الذين ان اهتموا بالله في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن من المنكر ولله عاقبه الامور فَايٌ يَكذِّبُ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَ مُرْقَوْمِنُ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَمَا غَيْرُ الكَافِرِينَ تُمَّا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فك أيمن قوية أهلت لها وهي ضامنة فهي قوية على أروشها وبيئ معتقل فيه وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَذَكُولَ لَهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ قُلُوبًا لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا أَوْ آذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يومئذ ربك كألف سنة مما تعجون وكأي من قويا أم ليس لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعلموا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيمين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبذ إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أميته فيلتق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فالله عليم الحكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإلا الظالمين لفي شقاق بعيدا قُلْ يَعْلَمُ مَنْ لَدَيْنَا أُذُ الْعِلْمِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مَنْ تَشَاءَ وَيَذْكُرُ رَبَّهُ فَلْيَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلَا تُحَاجُّوهُ فِي الْحَقِّ ولا يزال الذين كسروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة ضغطة أو, أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ مَعِينَةٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَادُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتِلُوا أَوْ نَاقُوا لا يرضخنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير في الدين. <تصفيق> لا يديننهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم عليم. ذلك ومن حق بني ما خُلِقَ لي ثم بقي على ذي لا يُحُطُّنه الله إن الله عفُوٌّ غفورٌ ذلك لأن الله يُلد الليل ثم النهار ويلُد النهار في الليل وَأَمِنَ اللَّهِ تَهِيَمٌ كَثِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ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 ألم تر أن الله سخر لكم من الأرض والكلك تجري والكلك تجري في البحر بأمره ويُنفِق السماة سقى عن الأرض ويُنفِق السماة سقى الأرض إلا بإذنه. إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ النَّاسَ لِرَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكُفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَهَا رِزْقًا ثُمَّ فَلاَ يَنَافِعُكُمْ أَنذَرْتُكُمْ أَوْ جِئْتُكُمْ بِدَلِيلٍ إِلَّا بَعْدَ أَن تُصِيبَكُمُ الصَّاعِقَةُ أَوْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَلَا يُنَبِّئُكَ عَنِ الْأَمْرِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَجْعَلُ لِعَذَابِهِ رَادًّا وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ لَكَفِيهِ سَادَةٍ إِنَّ مِنْ نَجَاهِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ عِندُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا لَّن يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا رَأَىٰ كَثِيرٌ بِهِ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فَيَضْرِبُونَ عَلَيْهَا أَيْدِيَهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ يَكَادُونَ يَسْطُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل أفا نبذلكم بشر من ذلكم النار وعبر الله الذين كفروا وجئس المصير يا أيها ملا تضرب مثل فاستمعوا له إِنَّ الَّذِينَ لَن تَعْرُوهُ مِنَ الْعُذُوبِ مِنَ اللَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ ذُبَابًا وَهُوَ وَلُوهُ السَّمَاوَاتِ وَأَن يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَائِقٌ وَالْمَقْلُوبُ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اذكعوا واسجدوا واحبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تصلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما اجعل عليكم في الدين من حرج مِنَ الذَّابِثِ إبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ لِلْقَدْرِ وَفِي هَذَا وَفِي مَاذِي يَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا وَتَقُولُوا شُهَدَاءَ عَلَيْنَا